إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطُمَأَنُوا بِهَا فَرَضُوا إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ فِي إِيمَانِهِمْ تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم في ذا سبحانك اللهم لاحي تُغم فيها سنا ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم برع الخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاء وَإِذَا مَسَّنَ الْإِنسَانَ ضُرًّا دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ أَوْ قَاعِدًا أَوْ آمِنًا فَلَن يَنفَعَهُ كُفْرُهُ مَن مَّا كَانَ شَنَنَهُ ضُرًّا وَظُلْمًا لَمْ يَعْلَمُوا إِلَٰهُ ٱلظُّرْم مَسَّهُ Có же anh đi مَنْ جَاءَ يُنَكُمُ خَلَائِفَ فِي الأَرْضِ مِنْ